وَإِنْ أأَرَتُ مُْْتِبَدَالَ زَوْوجٍ م كَانَ زَوْدِ وَآتَييتُم إِحْدَهُ قطَارًا فَلَا تَأْخُذُ فَلَا تَأخُذُ مِنه شَيْئ أَتَأخُذُونَهُ بُتَانَ وَإِسمَن وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم واخذنا منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا الرمَت عَلَيْكُم أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتُكُم وَأَخَواتُكُم وَعََّ تُكُم وَخَااتُكُم وَبَناتُ الْ الأخْ وَبَناتُ الْ الأخيِ وَبَناتُ الْ الأخ الأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُم الَّاتِ أَرضَعنَكُم وأخواتكم واخواتكم من الرضاعه وامهاه نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي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 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وَلَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ, فمما ملكت أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فنأتين بفاحشة فعليهن نصف فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن افِعْ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا